بسم الله الرحمن الرحيم إن ردكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست في ثم استوى على في ستة أيام ثم وعلى العرش يوش الليل النهار يطلبه حسيسا على العرش يوش الليل النهار يطلبه حسيسا وش والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم بسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم توما وخفية إنه لا يحب المرتدين do I feel it? الحق يا أقلك سحابا في قل شقنا لبلد ميت فأنزلنا به فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كان يخرج النبات تذكرون، والبلد ضعيف يخرج نباته بإذن ربى، والذي لا نخرج إلا لكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم